الجد والأب, الجد والأب والابن. أنا أقول لكم قصة. كان, كان هناك ولد نعاق. ما بقي له من والديه من والد. إلا والد. والد. شايب. شيخ, شيخ كبير. دودة بظهر. وأصيب بالعمى. وتناهبته, وتناهبته الأمر. الأمر إذا أراد أن يخطئ يرتج ويسقط فمل منه ابنه إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما تنهرهما وقل لهما قولاً, كريماً لهما قولاً كريماً. فهو يحتاج إلى تنظيف. فهو يحتاج إلى رعاية إلى عناية. ففي يوم من الأيام قال هذا الابن لولده: يا ولدي. يا ولدي خذ هذه البطانية واحمل جدك الشايب اللي اذانه ولعوزنه وروح حطه عند باب المسجد لعله يجيه واحد من المحسنين ياخذه يوديه عند العجزه او باي مكان يفكنا منه فراح الولد اللي هو الحفيد وحمل الجد على ظهره عك على ظهره ثم عاد بنصف البطاني فقال له أبوه لماذا شققتها نصفين ماذا قال الولد؟ قال جئت بالنصف الثاني لك يا أبي لك يا أبي لك يا أبي لك يا أبي لأنني إذا كبرت سيقسو قلبي عليك كما قسى قلبك على جد وسأدخرها لألفك بها وأرميك كما رميتك فقال الله أكبر تبت إلى الله وانطلق يجري إلى والده واحتضن وبكى وضمه إليه وعاد به إلى البيت من الذي أنطق الولد وعلمه هذه الحكمة الله الله الله, الله, الله, الله, الله <تصفيق> <تصفيق> قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية